استو أ ق ي م صفوفكم وسد الخلل الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون الله, الله اكبر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون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 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه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 فمن اعتدى عليكم فاتدوا ع علي ه بمثل ما تدى عليكم واتقوا الله وعلموا ا ان الله مرتقين ع ا ل وانفقوا في سبيل الله ولا تقوا بادكم ي إ ل ى ا ل ت ه ل ك ة ي و احسنوا ان الله يحب المحسنين الله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 و إ ذ ا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن, فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن إ ذ ا تراضوا بينهم بالمعروف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 أن ت س ت ر ض ع و ا أ و ل ا د ك م ف ل ا ج ن ا ح ع ل ي ك م إ ذ ا س ل م ت م م ا آ ت ي ت م ب ا ل م ع ر و ف و ا ت ق و ا ا ل ل ه و ا ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر ا ل ل ه ا ل ل ه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 و َ إ ِ ن ْ طلقتموهن َََُُّْ من ِْ قبل َِْ أَنْ ت َ م َ س ُ و ه ُ ن َّ وقد ََْ فرضتم ََُْْ لهن ََُّ فريضه ََِ ة فنصف َُِْ ما َ فرضتم ََُْْ الا َّ أ ان يعفون َُْ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 الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا أ ل ا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا ن ن ا ا و أ ب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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إ ن آ ي ه ملكه أ ن ي أ ت ي ك م التابوت فيه سكينة, فيه سكينه من ربكم وبقيتم مما ترك آ ل موسى و آ ل هارون وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك ل آ ي ه لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت َ الذكرى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 الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 ض م ل ي ن قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د لكم دينكم وليدين الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر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 قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د الله أ ك ب ر سمع الله لمن ح م د ربنا ولك الحمد إ ل ه ن ا يا الله يا من يجود ويسمح يا من يعطي ويمنح ويعفو عن عباده ويصفح إ ل ه ن ا الهنا من عصاك سترته ومن تاب إ ل ي ك قبلته اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و ا ل س ل ا م ة من كل إ ث م و ا ل غ ن ي م ة من كل بر والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار اللهم لك الحمد أ و ل ا و آ خ ر ا باطنا وظاهرا لك الحمد ليلا ونهارا لك الحمد سرا وجهارا سبحان من له ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى سبحان من له الممات والمحيا و إ ل ي ه المنتهى والرجعا اللهم صل على النبي المختار وعلى آ ل ه ا ل أ ط ه ا ر وعلى أ ص ح ا ب ه ا ل ب ر ر ة ا ل أ خ ي ا ر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 و ص ح ب ة نبينا محمد في أ ع ل ى جنات الخلد اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين ح ا ئ ز ة على كل خير س ا ل م ة من كل شر يا رب العالمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م وانصر المسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين ودمر أ ع د ا ء الدين واجعل هذا البلد آ م ن ا ً مطمئنا ً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر و إ ح س ا ن اللهم ارفع به ر ا ي ة الحق والتوحيد والعدل في كل مكان و ق م ع به أ ه ل الزيغ والشرك والفساد والخذلان يا رحيم يا ر ح م ة اللهم وفقه ونائبه و إ خ و ا ن ه و أ ع و ا ن ه م إ ل ى ما فيه صلاح ا ل إ س ل ا م والمسلمين يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود اللهم ك لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصرهم اللهم إ ن ا نستنصرك على كل من أ ر ا د بنا شرا يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك, من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم آ ت نفوسنا تقواها زكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم إ ن ا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات ا ل أ م ر ومن مس الضر ومن ضيق الصدر ومن حلول الفقر ومن عذاب القبر و م ن ن علينا يا مولانا بدوام ا ل ع ا ف ي ة والستر اللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا وعلى ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة جمعا توفنا ت و ف ن ا مسلمين و أ ل ح ق ن ا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا ويوم ا ل ق ي ا م ة بين يديك ذل مقامنا يمن يم م كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أ ق د ا م ن ا واجعل ا ل ج ن ة هي دارنا والمصطفى صلى الله عليه وسلم فيها جارنا و أ س ق ن ا من يده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة لا نظما بعدها أ ب د ا يا رب العالمين اللهم جمل ّ أ م ر ن ا ما أ ح ي ي ت ن ا وعافنا ما أ ب ق ي ت ن ا وارحمنا إ ذ ا توفيتنا وارحم بين يديك يوم ا ل ق ي ا م ة ذل وقوفنا يا أ ر ح م الراحمين إلهنا إلهنا ندعوك لذنب لا يغفره سواك ما عصيناك إ ذ عصيناك حبا في ا ل م ع ص ي ة ولكن غرنا سترك المرخى علينا اللهم فتب علينا يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة يا صاحب كل نجوى يا كاشف كل بلوى ن س أ ل ك يا الله يا الله ان تعتق رقابنا من النار اللهم أ ع ت ق رقابنا من النار اللهم أ ع ت ق رقابنا ورقاب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا والمسلمين جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ما أ ن ز ل ت في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة من خير وغفران وعتق ورضوان وخلود في الجنان وعتق من النيران فاجعل لنا منه أ و ف ر الحظ والنصيب برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أ و ص ا ن ا بدعاء الخير عم الجميع ب ا ل ر ح م ة والرضوان وعاملنا و إ ي ا ه م باللطف و ا ل إ ح س ا ن واجعل ع ا ق ب ة أ م ر ن ا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من, النيران والعتق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أ ج م ع ي ن وهب المسيئين من ا ل ل م ح س ن ي ن ف إ ن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا ل س ع ة ي رحمتك ورضوانك يا ارحم الراحمين اللهم اننا نعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك و صلي اللهم و سلم و انعم و بارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن الله اكبر الله أ ك ب ر 「あなたは私の名前を書いていることです。 「ありがとうございました」